هناك دعاء كلي يا رب وقال رب أبي من كسميون دعاء ونالتم المل الله يبشرك برحمة يبشرك برحمة مصدقا وَنَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ 121. قال كذلك الله يفعل ما يشاء <تصفيق> قال قَالَ آيَتُكَ أَنْ لِمَنْ تُكَلِّمَنَّا سَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَالْقُوا رَبَّكَ كَثِيرًا بسم 20 طِيَافِرْ قَالَ الْكَذَّابِ قال رب اجعل وَلْكُنْ بَكَانْ كَانْ Yeah. Altyazı <gülüyor> I'll اسمه المسيح عيسى ابن